من مدن ا ل بحثنا ي الأمه وعلى آله و ص ب ب ه أجمعين ح اليوم في ك ي ف ي ة ص ل ا ة المسافر من القصر والجمع وسنتكلم في هذا الباب على الجمع بالسفر و ب ا ل م ق ر والدليل على جواز القصر ا ل إ س م ا ع فقد أ ج م ع ت ا م ة على أ ن ه يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يقصر الصلاه في السفر على التقصير الذي سنذكره وقبل الاجماع قوله تعالى و إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض ف ل يعلم س ي ك بن اميه أن تقصروا من إن أن الذين كفروا. قال يعني ابن أمية لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إ ن م ا قال الله تعالى إ ن خفتم و إ ذ ا ضربتم في ا ل أ ر ض فليس عليكم جناح أ ن تقصروا من ا ل ص ل ا ة إ ن خ ب ت م ان يفتنكم الذين كفروا فالله تعالى ربط القصر بالخوف ونحن لا نقتل منا ما عندنا خوف ففيما نقصر فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه عجبت مما عجبت منه قال وانا ايضا متعجب من هذا كيف نقصر ا ل ص ل ا ة ونحن في امن ما في خوف هذا الكلام في احدى الغزوات قال ف س أ ل ت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه ت ف د ق الله بها عليكم فاقبلوا صدقه يعني أ ن ا ل ق ف ر إ ن م ا شرع في ب د ا ي ة ا ل أ م ر للخوف وبعد ذلك صار ر خ ص ة يجوز ل ل إ ن س ا ن أ ن يقصر الصلاه إ ذ ا كان مسافرا ا ل م ش ق ة التي تلحق ا ل م س ا ف ر بسفره فالله تعالى أ ر ا د أ ن يخفف على المسلمين حتى لا يحرجهم ولا ي ر ه ق ه م في السفر ف أ ج ا ز لهم ر خ ص ة أ ن يقصروا ا ل ص ل ا ة من أ ر ب ع ركعات إ ل ى ركعتين والصلاة وأما وصلاة ويكاد يكون مما هو معلوم من الدين بالضرورة التي الصلاة الرباعية صلاة السبفي المغرب فلا بالإجماع مما الدين تقصر تقصر هي من فلم يعرف عن واحد من سلف ا ل أ م ة ولا خ ل ف ه ا أ ن ه قال بقصر صلاه الصبح أو ص ل او ة المغرب ا ل صلاه ة الرباعية التي تقصر إنما ا ل ص ل ل ا ا ة م ؤ د ا ا ء في ل س ف ر أي إذا أراد أن يصلي الصلاة أداء أ يصلي في السفر فإنه يقصرها إذا فإنه الصلاة السفر ر من ب ع ركعات إلى ركعتين الحضر كانت وأما إذا كانت الصلاة قضاءا فاتته إلى في قد و أ ر ا د أ ن يقصرها في السفر فهذا لا يجوز له القصر إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة قد فاتت في الحضر ثم سافر و أ ر ا د أ ن يقضيها فلا يجوز له قضاؤها قصرا و أ م ا إ ذ ا ف ا ت ت ا ل ص ل ا ة في السفر و أ ر ا د ق ض ا ء ه ا في السفر فسنتكلم عنه بعد قليل ويفترض في السفر أ ن يكون طويلا فلا تقصر الصلاه في السفر القصير ولا في السفر المشكوك في طوله وفي قصره ل أ ن ه ا ر خ ص ة والرخص لا تناط بالشك و إ ن م ا تناط باليقين ولذلك إ ذ ا تردد هل س ف ر هذا قصير أ م طويل ف إ ن ه لا يقصر صلاته و ي ش ت ر في السفر أ ي ض ا أ ن يكون مباحا الشرط ا ل أ و ل أ ن يكون طويلا والشرط الثاني أ ن يكون مباحا ل أ ن قصر ا ل ص ل ا ة ر خ ص ة والرخص كما ذكرنا أ ك ث ر من م ر ة في ا ل ق ا ع د ة الفقهيه لا تناط بالمعاصي ف إ ذ ا كان ا ل إ ن س ا ن عاصيا بسفره كان خرج من بلده إ ل ى ب ل د ة أ خ ر ى ب ن ج ل ا ل م ع ص ي ة وكان السفر طويلا ف إ ن ه لا يقصر ا ل ص ل ا ة و أ م ا إ ذ ا عصى في سفره هناك فرق ما بين العاصي بسفره والعاصي في سفره فالعاصي بسفره والذي يكون سفره م ع ص ي ة أ ن ش أ السفر من بلده من ح ج ل ا ل م ع ص ي ة فيكون سفره في ذاته م ع ص ي ة و أ م ا العاصي في سفره فهو إ ن س ا ن أ ن ش أ السفر في طاعه او في مباح كما أ ن ش أ السفر للحج أ و العمره أ و ص ل ة الرحم فهذا سفر ط ا ع والسفر المباح ك م ن أ ن ش أ السفر من أ ج ل ا ل ت ج ا ر ة يجوز له أ ن يقصر ف إ ذ ا عصى في سفره بينما هو في الطريق وقع في ا ل م ع ص ي ة قال هذا يجوز له أ ن يقصر ل أ ن سفره ط ا ع و ا ل م ع ص ي ة وقعت فيه وليس السفر في ذاته م ع ص ي ة ولذلك قالوا ي ت ر خ ص العاصي في سفره ولا ي ت ر خ ص العاصي بسفره و أ م ا ف ا ئ د ة الحضر فقلنا إ ن ه لا يصليها ركعتين لا يقصرها في السفر و إ ن م ا يصليها أ ر ب ع ا كما وجب عليه أ د ا ؤ ه ا أربعا حينما كان هي عليه ي وجبت م م ق ا ف إ ذ ا سافر واراد قضاءها ف إ ن ه يصليها كما وجبت عليه ل أ ن ذمته ف ي ن شغلت بها كانت أ ر ب ع ا فيؤدي ما شغلت به ذمته على ما كان عليه و أ م ا ف ا ئ ت ه السفار هو مسافر فاتته ا ل ص ل ا بسبب من ا ل أ س ب ا ب وهو في السفر و أ ر ا د قضاءها وهو في السفر قال في هذه ا ل ح ا ل ة يقصر ا ل ص ل ا ة لان ذمته عندما شغلت بها شغلت بها ركعتين وجبت عليه ص ل ا ة الظهر فلو اراد ان يصليها في السفر قصرا ل ن صلاها ركعتين فذمته عندما شغلت بها شغلت بها على هذه ا ل ح ا ل ة وبناء على ذلك اذا اراد قضاءها في السفر ف إ ن ه يقضيها م ق ص و ر ة واما اذا اراد قضاءها في الحضر ما قضاها في السفر فاتته ي ل س ف ف ر ا ا ل ص ل ا ة في السفر وما قضاها في السفر و إ ل ا م ا أ ر ا د قضاها في الحضر قال في هذه الحاله يلزمه اتمام ل إ على خلاف طويل منتشر في هذه الثانيه ة إذا ا ف ت ت الصلاة في الحضر وأراد قضاءه في السفر فيضييها أربعا قولا واحدا لا خلافة في في خلافة هذا وإذا فاتته في السفر و أ ر ا د قضاءها في السفر فهناك خلاف والاظهر يجوز له أ ن يقضيها ركعتين و إ ذ ا أ ر ا د قضاءها في الحضر بعد ان رجع فالاظهر أ ن ه يقضيها أ ر ب ع ركعات ومن سافر من ب ل د ة فمتى يجوز له أ ن يبدا أ ب ل هل ق ص ر ي بالقصر د أ ب بعد أن يقطع أن أن التي يجوز له أن يقطر فيها المسافة له يعني لو قلنا إ ن م س ا ف ة السفر الطويل خمس وثمانون كيلو متر فلا يجب عليه أ ن يقطع هذه ا ل م س ا ف ة حتى ي ب د أ بالقصر أ م متى يبدا أ ق ل بمجرد مجاوزته لعمران المدينه ة المدينة القرية على ع التفصيل الذي سنذكر ما بين وما بين وتاكن الخيام ولا ل ما وما وتاكن بين بين يجب ي سنذكر أن يقطع مسافة خمسة وثمانين كيلا حتى يقصر حتى بل بمجرد مجاوزته بسور ا ل م د ي ن ة على التفصيل الذي سنذكره ي ب د أ بالقصر هذا إ ذ ا كان عازما على السفر الطويل و أ م ا إ ذ ا كان سفره قصيرا ف إ ن ه لا يقصر أ ب د ابدا فمن سافر من ل ة فأول سفره م ج و سورها بمجرد مجاوزة السور ز ة السفر بمجرد يعتبر شرع قد في ولو كان وراءه عمران وراء السور عمران وان كان هذا العمران ينسب إ ل ى ا ل ب ل د ة إ ل ا أ ن ه خارج السور وبناء على ذلك ما يعتبر تابعا ل ل م د ي ن ة ف إ ذ ا جاوز السور يجوز له أ ن يقصص هذا بشرط ه ذ ا ا ل مساله خ ل ا ف ي ة ما بين النووي وما بين الرافعي ا ل إ م ا م الرافعي قال لازم يتجاوز التبنيه اللي ي خارج السور ما دامت ت ا ب ع ة ل ل م د ي ن ة ا لابنيه ة حول السور حول الزور يجب علي أيضا يتجاوز رضي الله تعالى عنه قال ما يجب المدينة يبدأ ويجوز الأبنية بنيت قريبة المدينة الأبنية بنيت مجاوزتها بمجرد مجاوزته تستبد تعالى الإمام النور الله قال لسور المدينة يبدأ السفر له القطر هذه الأبنية لأنها بنيت قريبة من السور لأنها لا هذا الكلام كله إذا كانت الأبنية بنيت خارج المدينة لا أن ما هذا إذا كانت عنه وإن من هذه لضيق المدينة خارج أ ص ح اصحاب ب البساتين أ الضياع حول ا ل م د ي ن ة يبنون غالبا بيوت في, بساتينهم في اراضيهم ل أ م ر أ و لاخر فهذه البيوت ما يبنونها لجثه المدينه ة وإنما و ن ن ي ب ا لحاجة الأرض لها أ و حاجتهم إليها في أراضيهم في و بناء على ذلك ما تعتبر من ا ل م د ي ن ة أ م ا لو ضاقت ا ل م د ي ن ة واتسع البناء إ ل ى خارج السور كمدينه في الكويت مثلاً الان ا تابعه ل ل م د ي ن ة ك ا ل ا ب ن ي ة اللي خارج السور دمشق الابنية الان تابعه ل ل م د ي ن ة ا ل ا ب ن ي ة ا لخارج ل ي ابواب ا ل ط ا ه ر ة تابعه ل ل م د ي ن ة ل أ ن كلها فارت س و الأبنية الدمشق ب لضيق ا م د ي ن ة و إ ن م ا بنيت ل ح ا الناس ج ة ل إ ي ه ا الخارج في أي هذه الايام لم يعد و هناك أ س و ا ر أ س و ا ر م ا هي م و ج و د ة ف طبعا ا ل م د ي ن ة لها حدود لها أ ط ر ا ف ترى في ا ل م د ي ن ة معلوم ربما يوجد قواصل وبعد ا ل م د ي ن ة يوجد أبنية أخرى أبنية فهذه ابنيه ل ل ث ا ا ن ي في ة هذه ع ر عرب أهل ا م د ي ة تابعة م ن ن جزء م ا خ ا ر ج عنها ف إ ذ ا كانت هذه ا ل أ ب ن ي ة تنسب ل ل م د ي ن ة يعني ما زلنا نحن في ا ل م د ي ن ة في أ ع ر ا ف الناس ما يجوزه ا ل ق ط ر ولو وجد فاصل يسير ما بين البنيان و أ م ا إ ذ ا صار في العنف أ ن هذه ا ل م ن ط ق ة هي م ن ط ق ة ث ا ن ي ة لا تنسب إ ل ى هذه ا ل م د ي ن ة وهذا الفاصل الموجود بين ا ل م د ي ن ة وبين هذه ا ل أ ب ن ي ة ا ل ث ا ن ي ة فاصل يفصل ما بين م د ي ن ة و ق ر ي ة أ و ما بين م د ي ن ة و م د ي ن ة أ خ ر ى عند ذلك بمجرد مجاوزته ل آ خ ر بناء من أ ب ن ي ة التي م ي ش ر ع في ي القصص ب د أ في القصص ولذلك قال ف إ ن لم يكن سور ف أ و ل ه م ج ا و ز ة العمران مجرد ما يتجاوز العمران يجاوز الخراب وأما ا ل ا ب ن ي ة المخربه ا ل م ا د و م ة والبساتين التابعه ة للمدينة قال ه ما مجاوزتها يفترى للمدينه أ ن ا س ا ي ن ق تمتد مسافات ط و ل الطويل ولا ة قد يستغرق سفره ت ت ي المساتين للمدينة、نعم. والقرية كالبلدة. القرية كالبلدة. بمجرد القرية يعتبر مسافرا ويبدأ التابعة كالبلدة كالبلدة مجاوزته لعمران مسافران بالقطر نعم بمجرد و أ و ل سفر ساكني الخيام م ج ا و ز ة ا ل ح ل ة وهي البيوت المجتمعه او ا ل م ت ف ر ق ة بحيث يجتمع اهلها بالسمر في نادي واحد ويستعير بعضهم من بعض فبمجرد م ج ا و ز ة هذه البيوت التي تعتبر ك ا ل ق ر ي ة ا ل و ا ح د ة ولكنها مصغره ة متنافرة بيوت ساكني الخيام تكون ذ هذه ه اشترط يتجاوز البيوت أن كل ربما تمتد مسطى ش ا س ع ق اقل ل و ج ر د مجاوزته للحله م ج م و ع ة من البيوت يستعير بعضهم من بعض يسمرون بعضهم مع بعض لهم مكان يجتمعون فيه بعضهم مع بعض قال هذه البيوت إ ذ ا تجاوزها فيعتبر قد ج ر ع ا في السفر و إ ذ ا رجع انتهى سفره ببلوغه ما شرط مجاوزته ابتداء فاذا وصل الى سور ا ل م د ي ن ة انتهى سفره وكذلك اذا وصل الى اول عمران في ا ل ق ر ي ة انتهى سفره اذا وصل الى ا ل ح ل ة التي قصر بمجرد مجاوزتها انتهى س فيجب ر ف عليه اتمام هذا في الطريق واما في ا ل م د ي ن ة التي يريد ان يسافر اليها او ا ل ق ر ي ة التي يريد ان يسافر اليها او المكان الذي يريد السفر اليه ففيه احكام قد إ م ا أ ن ينوي ا ل إ ق ا م ة في هذا المكان و إ م ا الا ينوي ا ل إ ق ا م ة ف إ ذ ا نوى ا ل إ ق ا م ة فيه ف ب إ ج م ا ع الفقهاء ينتهي سفره بمجرد وصوله إليه ويقصر اليه و إ ا لم ي ن و ي ا ل إ ق ا م ة فيه ا ل إ ق ا م ة ا ل د ا الإقامة ا ئ م ة يعني ل ط و ي ل ة وإنما نوى إ ق ا فما م مؤقتة ة هو الضابط لهذه ا ل إ ق ا م ة الذي يجوز له به القصر ق ا د إ ذ ا نوى ا ل ا ق ا م ة في هذه ا ل ب ل د ة التي يريد أ ن يسافر إ ل ي ه ا أ ر ب ع ة أ ي ا م ولياليها ما ع د ى يومي الدخول والخروج يعني مع يومي الدخول والخروج س ت ة أ ي ا م ف إ ن ه لا يجوز له أ ن يقصر نوى يومي الدخول والخروج إقامة أيام مع ستة بمجرد ولو ص و ه صلاته للبلدة يتم م ا إذا نوى ا ل إ ق ا م ة أ ق ل من هذا كان سافر من الكويت إ ل ى المجمعه يوم ا ح د و أ ر ا د أ ن يرجع يوم الثلاثاء يجوز له أ ن يقصر خلال هذه ا ل ف ت ر ة ل أ ن ه ما نوى ا ل ا ق ا م ة أ ر ب ع ة أ ي ا م بعد يومي الدخول والخروج لو نوى أ ن يقيم خ م س ة أ ي ا م مع يومي الدخول والخروج يقصر لانه نوى اقامه ثلاثه ايام و ي و م ا ه الدخول والخروج لا يكتسبان و أ م ا إ ذ ا نوى ا ق ا م ة أ س ب و ع كامل هنا ف إ ن ه بمجرد وصوله يتم و إ ن م ا يقصر في الطريق فقط ففي الكفار فالتلخص في الصحيحين يقيم يحرم المهاجرين المهاجر قضاء ثلاثا وكان إقامة ومساكنة الثلاث على نتكه بمكة بعد يدل على بقاء حكم السفر بخلاف ا ل أ ر ب ع ة ومنع عمر واهل ا ل ذ م ة إ ق ا م ه في الحجاز ثم أ ذ ن للتاجر منهم أ ن يقيم ث ل ا ث ة أ ي ا م ل أ ن ه م يعتبروا ا ق ا م ة و أ م ا ا ل أ ر ب ع ة فتعتبروا ا ق ا م ة ولذلك منعهم منها رواه مالك في الساجد ا ل ص ح ي ش ولو أ ق ا م ب ب ل د ة بنيه الترحل عنها إ ذ ا حفرت حاجته هذه ا ل ص و ر ة ا ل ث ص و ر ة الاولى أ ن ينوي إ ق ا م ة بها دائما فيتم بمجرد الوصول ا ل ص و ر ة ا ل ث ا ن ي ة أ ن ينوي إ ق ا م ة بها أ ك ث ر من أ ر ب ع أ ي ايام م معنى و م ي ل ل والخروج د خ و ف ي ت وإذا كان أقل من أقل أ ر ب ع أ يومي ا م معنى ي الدخول و الخروج ف ي قصر إقامة يقضي السورة أكثر أربعة يريد الثالثة ولا بها أيام ا إلى بلده ولا ينوي بها أكثر من أربعة أيام. بل يريد أن أن من يذهب ح ت ه ويرجع إ ل ا أ ن حاجته ما تمت قال غدا إ ن شاء الله إ ن تمت ح ا ج ة أ ر ج ع ما تمت حاجته قال غدا إ ن تمت ح ا ج ة أ ر ج ع ما تمت حاجته هذا ما نوى الاقامه ولكن ف ل ط ت عليه ا ل ا ق ا م ة قال هذا يجوز بان يقصر إ ل ى ث م ا ن ي ة عشر يوما ما عدا يومي الدخول والخروج. يقصر الدخول يوما والخروج عشرين مع يومي الدخول والخروج ولذلك قال النووي رحمه الله ولو أقام أن ق إذا حاجة ببلدة بنية أن يرحل إذا حصلت ي ت و علم ه ا ك وقت قصر ث ا يوما ن ي ة عشر علم ولو بقاءها م د ة طويله ة أي علم أن علم م إ ق ا ت ستبقى مدة ط و ي ل ة أو أ ن حاجته سوف لا تتحقق بالقريب وانما ستبقى م د ة ط و ي ل ة ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجوز له أ ن يقصر و إ ن م ا يتم بمجرد وصوله الى المدينه وطويل السفر واربعون ثمانية ا المقدرة وثمانين كيلا م ي متر فلو قصر الماضي أ ن يقضي أ ق ط ع إ ن س ا ن هذه ا ل م س ا ف ة ب ب ر ه ة و ج ي ز ة ما كان يتصور هذا ابدا ل أ ن ه أ ق ص ى ما يمكن أ ن يفعل ه أ ن يركب ناقه و أ ن يقطع هذه ا ل م س ا ف ة فلا يمكن ان يقطعها ما يريدون ب ا ل س ا ع ة هنا ا ل س ا ع ة الزمنيه ة التي ن ع ر ف ا اليوم المكونة من دقيقة وإنما يريدون بها الفترة الوجيذة ولذلك عبر غير النووي من الفقه بأنه لو قطع هذه المسافة ولذلك لو ستين دقيقة يريدون غير من من بأنه قطع عبر هذه بحق قال يقدر في الزمن الماضي كانوا يسمون هذا الفقه فقها فرضيا يعني ي ب ت ر ض و ا ق ع ة ويضع لها حكما وكان بعض السفهاء يسخر من هذا يقول فقهاء المسلمين ي ب ت ر ض و ن أ م ر ا ليس موجودا ويضعون له حكما هذا ليس مجالا ليس لتخرية جدس فهائي ا من ل ف ق ه هو الثاني بل د ل ي ل على ع ظ م ت ه دليل ع ل الفقه العظيم لم ى أن هذا ي و ج د العقل أ ح للحوادث ك ا التي م ت ق ف ط وإنما أوجد أحكاما ل ح وقوعا ا التي د ث لم ت ع ق د س ت ب د ل ل ع ق وقد تكون م س ت ح ي ل ة ع ا د ة إ ل ا أ ن ه مع ذلك تكلم على أ ح ك ا م ه ا فيما لو خ ر ق ت هذه ا ل ع ا د ة ووقع هذا العمل هذا دليل على ع ظ م ة هذا ا ل ث ق ه وعلى شموله وعلى اتساعه استقصى كل الوقائع والحوادث التي تقع و ا ل ت وقعت ي و ب د أ في إ ي ج ا د الاحكام ل ل أ م و ر ا ل ف ر ض ي ة وهذا من هذا القبيل اليوم نحن نقطع م س ا ف ة السفر الطويل ب ث و ا ن ي ومع هذا ي ج د ز لنا أ ن نقصر ل أ ن الله تعالى ربط القصر ب ا ل س ف ربط ر القصر بالسفر ولم يربط القصر ب ا ل م ش ق ة ل أ ن ه لو ربط القصر ب ا ل م ش ق ة لكان يجوز للحمال في المدينه ان يقصر ولكن ما سمعنا واحدا من العلماء قال يجوز لهذا أ ن يقصر كل إ ن س ا ن تلحق ا ل م ش ق ة في عمله لم يربط ا ل إ س ل ا م ا ل ق ص ر ب ا ل م ش ق ة و إ ن م ا ربطه بالسفر سواء كان هذا السفر فيه م ش ق ة أ م ليست فيه م ش ق ة ما دمت مسافرا يجوز لك أ ن تقصر ا ل ص ل ا ة ويجوزك أن تغسر في نهار رمضان ولو كان ا ن س ا ن في بيته والنهار طويل تلحقون ن ا مشقة ا ل ل ل ه ت ح ق ا م ش ق ة بالصيام في الصيف مع طول النهار و س ت ة ه ح ر ت ل ح ق ن ا م ش ق ة اكثر من م ش ق ة ا ن س ا ن المسافر ب ا ل ط ا ئ ر ة الذي لا يتحرك قاعد على كرسيه ما يستحقه م ش ق ة ك م ش ق ة الانسان الذي يعمل في دكانه ت هنا في ش د ة الحرب وطول النهار في شهر رمضان ومع ذلك لا يجوز وهذا يجوز ذلك له القصر لا للقصر ليش لماذا شرع هذا على هذا الشكل قال ل أ ن السفر لا ينفك عن ا ل م ش ق ة والناس الذين يسافرون سفرا م و ف ه ا قله اذا ما نسبناهم الى العالم ب أ س ر ه غالب السفر في م ش ق ة و ا ل ر ا ح ة ليست بوسيله السفر كونك تريد أ ن تسافر في م ش ق ة نحن ا ل آ ن ش ي ء م ا نريد أ ن نسافر ب ا ل ط ا ئ ر ة سفر بالطائره في... ليس بال... بال... على الدواب ب ا ل ط ا ئ ر ة أ و ب ا ل س ي ا ر ة قبل أ ي ا م نعد ا ل ع د ة ونهيئ ا ل س ي ا ر ة ونحذم ا ل ا م ت ع يعني هم السفر ق ط ع ة من س ق ر في المطارات في م ش ق ة ت ب ت ي ش البضائع و إ خ ر ا ج المحافظ وفتح الامتعه في م ش ق ة انتقال من بلد إ ل ى بلد ولذلك الإسلام إلى ما نظر إلى ح الحال الراهنة حال الراهنه للمقيم قد يكون فيها م ش ق ة وقد لا يكون فيها م ش ق ة و ا ل ا ض ل أ ن ه لا م ش ق ة فيها ت س ت د ر ي القصر بينما السفر غالبا فيه م ش ق ة ت س ت د ر ي التخفيف كون بعض الناس يسافرون سفرا لا م ش ق ة فيه هذا ما يعطى حكم ا ل أ ح ك ا م ما تنزل للحالات والصور ا ل ش ا ذ ة ا ل ن ا د ر ة و إ ن م ا تنزل للاحكام ا ل ع ا م ة ا ل غ ا ل ب ة ولذلك قال العلماء ع ل ت القصر هي السفر وحكمته ولو ج و د ا م حكم ش ق ة في هذا السفر هذا هذا ل علة ولو ي س كانت ا ل م ش ق ة ع ل ة ت ج ا ز للمقيم الذي يلحقه ا ل م ش ق ة في الصيام أ ن يفطر ولجاز لكل عامل يعمل عملا في م ش ق ة أ ن يفطر ولكن ا ل م ش ق ة ليست ع ل ة و إ ن م ا هي ح ك م ة و ا ل ح ك م ة لا يعلل بها ويشترط في السفر أ ن يكون المسافر قاصدا مكانا معينا و أ م ا إ ذ ا كان هائما ليس داريا خرج على وجهه وكذلك إ ذ ا خرج الانسان في طلب غريم ا له ما يريد السفر يطالب غريما له والغريم فار منه وهو تابع للغريم وتجاوز م س ا ف ة القصر ما يقصر ل أ ن ه ما نوى السفر ما نوى الوصول إ ل ى ذلك المكان و إ ن م ا هو يريد ا ن س ك ت ه ولو امسكه بعد ب ض ع ة أ م ت ا ر لكف عن متابعته فلا يقصر أ و خرج في طلب آ ب ق له عبد آ ب ق خرج يبحث عنه في المكان الذي يجده فيه يرجع وقال بحثه ما يقصر وكذلك لو فقد ا ل ن س ا ن ذ ا ب ه وخرج من أ ج ل البحث عنها ما ينوي السفر ولا والبصوره المسافه التي تقصر م ع ا ل ص ل ا ه و ي د اي ل ب ح ث عنها ف أي مكان وجدها رجع ما يقصر هذا إ ذ ا كان لا يعلم موضعه و أ م ا إ ذ ا كان يعلم أ ن غريمه بعد م س ا ف ة القصر أو أن بعد مسافة القصر او ل القصر ب بعد ق مسافة أ أ ن ا ل د ا ب ة التي ي ب ح ث عنها بعد م س ا ف ة القصر ويريد أ ن يذهب ل ذ ل ك المكان من أ ج ل إ ح ض ا ر ه ا ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة ي غ س ر ل أ ن ه الان يريد السفر ك أ ن ه صار م س ا ف ر ونوى أ ن يسير ل م س ا ف ة ط و ي ل ة حتى ي ح ض ر تلك ا ل د ا ب ة من وراء م س ا ف ة القصر ف ي غ س ر إ ذ ا نوى الذهاب إ ل ى مكان م ا فيه ة ع ن ي ي ف م س ا ف ة القصر يقصر و أ م ا إ ذ ا كان قد خرج ليبحث عنه ويراه في هذا المكان وفي ذلك المكان م ا يقصر هذا لا أ ن ه م يعلم إ ل ى أ ي ن يريد أ ن يتجه فهذا ن ص س حكم ا ل إ ن س ا ن الذي يبحث عن ا ل د ا ب ة في المكان الذي يجدها فيه ي أ خ ذ ه ا ويرجع وهكذا حكم هذا ا ل إ ن س ا ن من في د في هذه الحاله ة في ذ ه الحالة ي ن ش ئ السفر من جديد ولو كان لمقصده طريقان يعني في طريق, وفي طريق طويل وقصير ق إ ل ا أ ن ه سلك الطريق الطويل فيلز له أ ن يقصر ل أ ن ه مسافر سفرا طويلا وذلك إذا كانت الطريق الطويل أ س ه ل من الطريق القصير أ و كان فيه أ م ن والطريق القصير ما فيه أ م ن و أ م ا إ ذ ا خرج في الطريق الطويل فقط من أ ج ل أ ن يقصر فلا يقصر ل أ ن ه ب إ م ك ا ن ه أن م ا ف يقصر ولذلك قال ولو كان لمقصده طريقان طويل وقصير فسلك الطويل لغرض ك س ه و ل ة او امن قصر و إ ل ا فلا في ا ل ا ض ه ر ولو تبع العبد أو, الزوجة أو, الجن او الجندي العبد ليس له الخيار و ا ل م ر أ ة تتبع زوجها والجندي ليس له خيار ايضا تبع مالك امره في السفر ولا يعرف مقصده ماله عارف القائد قال للجندي ت ه ي أ ف ت ه ي أ وسار بالجيش والجندي لا يعلم الى اين يمشي ما يقصر فلو ن و و ا م س ا ف ة القصر قصر الجندي لانه في هذه ا ل ح ا ل ة يمشي باختياره قائد الجيش قال لهم اذهبوا إ ل ى المكان الفلاني يمشي في هذه الحالة باختياره فليس لسيده وأما والمرأة دائما والمرأة دائما هذه لزوجها كذلك الحالة العبد العبد تابعون تابعة لأن هذا طبعا إ ذ ا لم يقصدوا السفر أ م ا إ ذ ا قصد الزوج و ا ل ز و ج ة السفر ف إ ن ه م في هذه ا ل ح ا ل ة يقصران معا قطعا لا خلاف في هذا ومن قصد سفرا طويلا ف س ا ر ثم نوى رجوعا انقطع سفره سواء أ ر ج ع أ م لا قصد سفرا طويلا وفي منتصف الطريق قصد عزم على أ ن يرجع قطع سفره من هذا المكان ف إ ذ ا رجع ف ا ل أ م ر معروف و إ ذ ا تغير ر أ ي ه م ر ة ث ا ن ي ة قال أ ر ي د أ ن اتم السفر قال فينشئ سفرا جديدا من الارض ل م المسافة إذا كانت مسافة ق ص قصر القصر يقصر قال قصر مفارقة سار فسفر وإذا دون طويلا فإنه فإن كانت المسافة مسافة لا كان فإن جديد بعد ما تشترط مفارقته و إ ل ا فلا ولا يترخص العاصي بسفره كابق لعبد الابق من سيده عاصي و ن ا خ ذ ة ا م ر أ ة خرجت من بيت زوجها بغير طاعته ف إ ن ه ا لا تقصر صلاتها فلو أ ن ش ا سفرا طويلا مباحا ثم جعله م ع ص ي ة فلا ترخص في ا ل أ ص ح ل أ ن ا ل ر خ ص لا تناط بالمعاصي سواء أ ك ا ن أنشأ ا ل س ف ر ي ع ن ي أ ن ش أ من أ ص ل ه ل ل م ع ص ي ة أ و قلبه أ ث ن ا ء السفر للمعصيه ة ف و أ م ا الذي يكون سفره مباحا أ و طاعه وبعد ذلك يعصي ف السفر فهذا يجوز له أ ن يتلخص ولو أ ن ش ا عاصيا ثم تاب فمنشئ للسفر من حين التوبه ة ننظر ل المسافة الباطية ليست مسافة قطرين ما يقصر في القصر ألا يأتم المسافر بمقيم فإذا أتم المسافر بمقيم ولو مسافة مسافة ما فإذا يأتم بمقيم أتم بمقيم فيقصر في لحظة قطر قطرين يقصر ويشترط فانه يجب عليه اتمام بخبر الامام احمد باسناد صحيح عن ابن عباس سئل ما بال المسافر يصلي ركعتين اذا انفردا واربعا اذا ائتم بمقيم فقال تلك السنه اي الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو رعف نزل الدم من ثنفه الدم يندب ل ل إ م ا م إ ذ ان رعف أ يستخلف واحدا من الذين يصلون خلفه و أ ح ك ا م الاستخلاف س ت أ ت ي معنا إ ن شاء الله في صلاه ة الجمعة فلما استخلف واحدا فلم ل ممن يرعف ف خ ولكنه ك ا ن كان متما ما كان مساكرا ا ك ح ل ي كان متما استخلف متما قال أتم المقتدون أتم ج م ي ع ا كانوا مسافرين ولو لان ا ل إ م ا م صار متما وكذا لو عاد ا ل إ م ا م واقتدى به يجب عليه أن يتم ل أ ن ه اقتدى بمقيم ولو لزم الاتمام مقتديا ففسدت صلاته أ و ص ل ا ة إ م ا م ه أ و بان إ م ا م ه محدثا ا ت م واحد من الناس اقتدى ب ا ل إ م ا م وكان ا ل إ م ا م مقيما مثلا فقد وجب عليه الاتمام وجب على المصلي إ ت م ا م فسدت صلاته اثناء الاقتداء فسدت صلاته صلاه الماموم ا ا كان ذ يجب عليه كان يجب عليه الإتمام صلاته ا يصلي ن في الثانية يجب عليه المرة قال عليه لأن ال الذي لدمه هو لذلك يؤدئ فسد ا ل ص ل ا ة و خرج من ا ل ج م ا ع ة لما م خرج من الجماعه ة لما م خرج ن ا كان الواجب عليه أ ن يتم وبناء على ذلك يجب عليه أ ن يعيد ا ل ص ل ا ة على ما لزمته ولو مقتدياً أو صلاة إمامه الإمام. يجب أو ولو فلو لزم الاسمام الصلاة صلاة الصلاة الإتمام مقتديا إمامه إمام إمامه محدثا أتم ولو اقتدى بمن ظنه مسافرا بان اقتدى ففسد فسد القصص يجب ظنه عن الذي هو الظاهر من حال المسافر فبان مقيما او اقتدى ناويا القصر بمن جهل سفره شك ى هل هو مسافر م انه مقيم فنوى القصر ثم بان له انه مقيم فاتمت <تصفيق> صلاته ولو علمه مسافرا او شك في نيته قصر علمه مسافر وجزم بالقصر قال نويت ان اصلي قصرا قصر علمه مسافر ولكن شك في ن يديا ت ر هل هو نوى القصر أم نوى ام إلا أ نوى ه حينما ن الاتمام د ا ء به خ س ل ن أنه ينوي أن عند وإنما حال المسافر القصر ولتيما القصر القطاء فيها الصلاة فقال القطر ليس لخصة ولو عزيمة أتممت في قطرت هو وإلا بعض شك ويشترط للقصر نيته في الاحرام إ ح ر م يسترط ينويها في أن إ ويشترط أ ن يتحرك عن منافيها دواما ما هو منافي ن ي ة القصر نيه الاتمام إ ت م م نوى ا ل إ أثناء أن أن ثانية نرجع الصلاة ما القصر القصر له إلى ولذلك عليه مرة يجد يجب ينوي ويتحرز عن أ ي نيه تلزمه ا ل إ ت م ا م ولو أ ح ر م قاصرا ثم تردد في أ ن ه يقصر أ و يتم أ و في أ ن ه ن و القصر أ و قام إ م ا م ه ل ث ا ل ث ة فشك هل هو متم أ م س ا ه ن أ ت م في كل هذه الحاله ا ل ح ا ل ا ل أ و ل ى أ ح ر م قاصرا ثم تردد في هذه ا ل س و ر ة أ ن ا أ ق ص ر أ م أ ت م يتم ل أ ن الشك في ا ل ن ي ة من موجبات ا ل إ ت م ا م أ و في أ ن ه نوى القصر يا ترى أ ن ا نويت القصر أ م نويت الاتمام شك وهذا رخصه قلنا والرخص ما تناطوا مع الشك يتم, يتم, يتم يصلي الصلاه على ا ل أ ص ل أ و قام ا ل إ م ا م ل ث ا ل ث ة فشك يا ترى ا ل إ م ا م قام ل ل ث ا ل ث ة سهوا أ م قام إ ل ي ه ا عمدا ل أ ن ه متم لزمه الاتمام ولو قام القاصر ل ث ا ل ث ة عمدا بلا موجب للاتمام ب ط ل ا ل ص ل ا ت ن وبعد ى القصر و أ ن أ ن ه ب ت ش ه د قام ل ل ر ق ع ه ا ل ث ا ل ث ة م ت ع م ل ا ولا يوجد شيء يوجب عليه القيام ب ط ل ا ل ص ل ا ة و إ ن كان قام تاهيا نوى القصر وتشهد بدلا من أ ن يسلم قام وجب عليه أ ن يعود ويسجد ج ب ع ل ه أن يعود ل ل س ه و ي ويسلم ف إ ذ ا أ ر ا د أ ن يتم أ ح د ا ل أ ش خ ا ص نوى ا ل ق ط ر وبعد أ ن تشاهد قام تاهيا ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة قلنا يجب عليه أ ن يعود لكنه لما قام ل ل ر ك ع ة ا ل ث ا ل ث ة قال والله أ ن ا يجب علي أ ن أ ع و د و أ ن ا ا ل آ ن بدلا من أ ن أ ع و د نويت إ ت م ا م ق ل لا لا يجوز هذا أ ن ت ا ل آ ن قيامك قيام غير مشروع قيام غير مشروع قيام خ ط أ ما قصدت به القيام ب ل إ ت م ا م يجب عليك أ ن ترجع جالسا وتنوي الاتمام وبعد ذلك تقوم وتتم ا ل ص ل ا ة ف إ ن أ ر ا د أ ن يتم عاد ثم نهض متما ويشترط كونه مسافرا في جميع صلاته فلو نوى الاقامه اثناء ا ل ص ل ا ة ويصلي قصرا و أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة ع ج ب ت ه ا ل م د ي ن ة فنوى ا ل إ ت م ا م نوى إ ق ا م ة وجب عليه اتمام ا ل ص ل ا ة أ و بلغت سفينته دار إ ق ا م ت ه كان ت ا ل س ف ي ن ة يصلي ق ا ط ر ا وهو في أ ث ن ا ء ا ل ص ل ا ة وصلت ا ل س ف ي ن ة إ ل ى الشاطئ شاطئ المدينه ة التي ل يرجع ي إ التي أو ا ع ز م على إ ق ا م ة فيها وجب عليه أ ن يتم ا ل ص ل ا ة و إ ذ ا أ ر ا د الانسان السفر ف ا ل أ ف ض ل في حقه أ ن يقصر ا ل ص ل ا ة قصر ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل من إ ت م ا م ه ا وعن د أ ب ي ح ن ي ف ة رضي الله عنه قصر ا ل ص ل ا ة ح ز ي م ة فمن أ ت م ا ل ص ل ا ة عنده ع ف ى فالقصر أ ف ض ل من ا ل إ ت م ا م ع ن المشهور إ ذ ا كان السفر طويلا بلغ ثلاث مراحل هذا ب ا ل ن س ب ة للقصر في ا ل ص ل ا ة و أ م ا ب ا ل ن س ب ة للصيام قال إ ذ ا كان الانسان تلحق م ش ق ة بالصيام فالفطر أ ف ض ل له و إ ذ ا كانت لا تلحقه مشقه نهائيا الصوم والفطر عنده و ا ل ص ي ا ن فالصوم في حقه أ ف ض ل قال الله تعالى و أ ن تصوموا خير لكم يعني صيامكم خير سيدنا على محمد وعلى وصلى وصحبه الله لكم محمد آله